لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيروا للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الضرم المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلهم الله الحسن وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما فرجاد منه وغفرته ورحمه وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملاذ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 إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهددون سبيلا فأولئك عسر أن عن يعفو عنهم وكان الله أفوا غفورا وَمَن هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَ وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنْ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا